وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصففه معكم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 توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح مسألة الثالثة من مسائل الجزء الأخير من الآية الثلاثين بعد المائتين من سورة البقرة وكان يتحدث فيها عن الزوجة هل عليها خدمة أو لا فماذا قال الإمام في هذه المسألة يا ولدي أورد الإمام ما قاله ابن خويز منداد من أن بعض أصحابه قال ليس على الزوجة خدمة ذلك لأن العقد يتناول الاستمتاع على الخدمة فلا تطالب بأكثر منه بذليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وفتح الله عليك يا ولدي فتح الله عليك الآن نستطيع أن نواصل اللقاء مع الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام سبحان الله وحمد الله وحمد اله الا الله أوردنا يا إخواني قول بعض أصحابنا إن الزوجة ليس عليها خدمة وقال البعض الآخر عليها خدمة مثلها فإن كانت شريفة المحل ليصار أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل وإن كانت من نساء الكرد والديلم والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم وذلك أن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا ألا ترى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين والخبيز وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك ولا يسوغ لها الامتناع بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة فلولا انها مستحقة لما طالبوهن ذلك المسألة الرابعة قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون حدود الله أي ما منع منه والحد مانع من الاستراء على الفواحش وأحدة المرأة امتنعت من الزينة ورجل محدود ممنوع من الخير والبواب حداد أي مانع وقد تقدم هذا مستوفا وإنما قال تعالى لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا كسر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا يتعاهده والعالم يحفظ ويتعاهده فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال والآن ننتقل الى الايه التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم صدق الله, العظيم. صدق الله العظيم وفيه ست مسائل الاولى قوله تعالى فبلغنا اجلهم معنى بلغنا قربنا باجماع من العلماء ولان المعنى يضطر الى ذلك لانه بعد بلوغ الاجل لا خيار له في الانساق وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي لأن المعنى يقتضي ذلك فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى المسألة الثانية قوله تعالى فامسكوهن بمعروف الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها ولذلك قال جماعة من العلماء إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عندما لا يقدر على نفقتها والجوع لا صبر عليه وقال ذلك من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة ومن التابعين سعيد بن المسيب وقد قال إن ذلك سنة ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطائفة لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر عليه وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم وهذا قول عطاء والزهري وإليه ذهب الكوفيون والثوري واحتج بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميصرة وقال عز وجل وأنكحوا الأيام منكم فندب تعالى إلى إنكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وهو مندوب معه إلى النكاح وأيضا فإن النكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرق بينهما إلا بإجماع مثله أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا معارض لها والحجة للأول قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني فهذا نص في موضع الخلاف والفرقة بالإعصار عندنا طلقة رجعية خلافا للشافعي في قوله إنها طلقة بائنة لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية أصله طلاق المولي المسألة الثالثة قوله تعالى أو سرحوهن بمعروف يعني فطلقوهن وقد تقدم وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا روى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد كي كيما يطول بذلك العده عليها وليضارها فانزل الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله به وقال الزجاج فقد ظلم نفسه يعني عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله وهذا الخبر موافق للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهل الجاهلية من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدم بيانه عند قوله تعالى الطلاق مرتان فافادنا هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بهذا وهذا ظاهر المسألة الرابعة قوله تعالى ولا تتخذ آيات الله هزوا معنا لا تأخذ أحكام الله تعالى في طريق الهذو بالهذو فإنها جد كلها فمن هزل فيها لزمته قال أبو الضرباء كان الرجل يطلق في الجهلية ويقول إنما طلقت وأنا لاعب وكان يعتق وينكح ويقول كنت لاعبا فنزلت هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرر أو نكح أو أنكح فزعم أنه لاعب فهو جد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي موطئ مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امراتي مئة مرة فماذا ترى علي فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا وخرج الدار قطني عن علي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا؟ او دين الله هزوا ولعبا من طلق البت الزمناه ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولكن يا اخواني هذا حديث ضعيف وروي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرجل كان يطلق امراته ويقول والله لا اورثك ولا ادعك قالت وكيف ذاك قال إذا كنت تقضين عدتك راجعتك فنزلت الآية ولا تتخذ آيات الله هزوا قال علماؤنا والأقوال كلها داخلة في معنى الآية لانه يقال لمن سخر من آيات الله اتخذها هزوا ويقال ذلك لمن كفر بها ويقال ذلك لمن ترخها ولم يأخذ بها وعمل بغيرها فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية وآيات الله أي جلائله وأمره ونهيه المسألة الخامسة ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه إن شاء الله في صورة براءة. وخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع. وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء كلهم قالوا ثلاث لا لعب فيهن. واللاعب فيه النجاد النكاح والطلاق والعفاق وقيل المعنى لا تتركوا أوامر الله فتكون مقصرين لاعبين ويدخل في هذه الآية الاستغفار من الذنب قولا مع الإصرار فعلا وكذا كل ما كان في هذا المعنى فعلم المسألة السادسة قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم أي بالإسلام وبيان الأحكام والحكمة هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب يعظكم به اي يخوفكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تقدم شرحه والله تعالى أعلى وأعلم سبحان, سبحان الله وحمد لله الله, الله. الله.